بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى يرتم المقابل كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون gesù ku